وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْ نُرْشُ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يراد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 الاشراق والطير محشوره كل له اولاب وشددنااملك وَآتناهُ الحكمةَة وفَصل الخطاب وَوهل الأتكَباء الخصمِ إ التسّ المحراب إ دخَنوا على داودَ ففَزِعَنهم قال لا تخف خص بغاب عضنا على ب قالوا لا تخف خصان بغاب عظُنا على بعض فحكم بين نابِ الحّ وَلا تشططف وَ 126. واهدنا إلى سواء الصراط 127. هذا أخي له تسعون و90 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وانك كثيرا من الخلطا الى يبغي بعضهم ليبغي بعضهم على بعض الا الذين آمنوا, إلا الذين آمنوا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 فغفرنا له ذلك وان له عندنا لسلفا وحسنا مآب يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى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 فيل للذين كفروننا الن أ ننجعل الذيين آمن عمل الصالحاتك المحسدينين في الأرض أ ننجعل الذين آمن وعمل الصالحاتك المفسدينين في الأرض أ ننجعل المتقين كل الفجا كتاب أزلناهُ إلييك مبار كل يدبرآيات يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَقَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ نَسْلَيْمَانُ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا غير احد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بمره رخا حيث اصاب والشياطين كلبنا وغواص واخرين مقرولين في الاصفاد هذا عطاء 126-وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 127-واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان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 فاتحتهُ الأبواب متتكئينَ فيها يدعونَ فيها بفكهَة كثيرة وشراب وَوعهم قاصاتطرف اترااب هذا ما تُعددون اليومِ الحِساب هذا ما تُعددون اليومِ الحِساب إ هذا لالسقُناَ مالَ من نفاد هذا وان للطاغين لشر وما اناد جهنم يصلونها فبئس الفاد هذا فليذوقوه حبيب وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّاءُ أَلُوْبَ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَلَمْ تَقْدِمْتُمُوهُ لَنَا أَلَمْ تَقْدِمْتُمُوهُ لَنَا فبئس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 na no. قل انما انا منذر وما من اله الا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبؤ عظيم انتم عن 124-قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون 125-ما كان لِيَ من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون 126-إن يوحى إلي إلا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قيم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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإن انك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا انهم اجمعين قال فبعزتك لا ابوينهم اجمعين الا عبادك لهم المخلصين قال فالحق والحق اقول قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك ومن من تبعك منهم اجمعين عَيْن قُل مَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَدَاهُ بَعْدَ حِينٍ